إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهل إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 114. وفي ذلك لعبرة لمن يخشى 115. أأنتم أشد خلقا أم السماء 116. بناها 117. رفع سمكها ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما ومر عليها والجبال أرسلها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاء الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما تعا 115. الجحيم لمن يرى فأما من طغى 117. الحياة الدنيا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 ساعة أيام مر سها فيما أنت من ذكرها إلى ربك متها إنما أنت منذر من يخشى